إلى يوم يبعثون. قالت فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أهوي تني لأزينن لهم في الأرض ولا أجمعين.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 لها تبعث أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بتلان آمين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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم